<تصفيق> بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحا فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحا فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين فينا وذكره تناغينا الا اين الميامين بقايا المجد تكوينا اين اذا تنادى الموت ياتونا وان دوا الجهاد بهم اتوا غرا ملبين لا اين الموت ياتونا وان دوا الجهاد بهم اتوا غرا ملبين ذلوا هامه العدوان تذليلا واذلا وقادوا موكبا الدنيا حضارات واجيالا ذلوا هامه العدوان تذليلا وإذ إِلَّا وَإِذَا لَوَقَادُوا مَوْكِبًا دُنْيَا حَضَارَاتٍ وَأَجْيَالَ أَدَلَّهَا عَلَى الْعُدْوَانِ تَذْلِيلًا وَإِلَّا لَوَقَادُوا مَوْكِبًا دُنْيَا حَضَارَاتٍ وَأَجْيَالَ وَسَاقُوا أُمَّةَ الْكُفَّارِ كَالْقِطْعَانِ جُهَّلًا وَمَا زَالُوا كَمَا كَانُوا أُسُودًا تَهْدِي أَشْبَالًا وَسَاقُوا أُمَّةَ ما زالوا كما كانوا أسوداً تهدئ اشبالاً فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزاً وتمكينان فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزاً وتمكينا بتاريخ سرى عزا وتمكين وأذعنا إلى الكفار نستجد الأدلين ونلهث خلف موطئهم حيارا مستكينين وأذعنا إلى الكفار نستجد الأدلين ونلهث خلف موطئهم حيارا مستكينين فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمضي أبطالا ولا عشنا حياة الذلنا نخش الومَ أنذَ لا كان ولا النض الطال ولا عشنا حياةث نفش اليوم عند لفقق وخل عبااب القهر وصففى كل من صلا ف هذا العزم الررتن بدمّ الحُرر إن سال فقوم القهر وصفى كل من صلا ف هذا العزم الررتان بدمّ الحُّ سال فقاي المجدتكونا وتكجررحها فينا وذكره تناغينا ألى آينا الميامين فقاي المجد تكوينا وتنجره جركه هافينا وذكره تناغينا ألى آينا الميامين بقايا الميامين بقايا, الميامين؟ بقايا, الميامين؟ بقايا الميامين؟